بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يلمعون صفح طلبة الدكتور محمد رجال بل اسماعي لكم بسم الله وبسم والسلام على الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله عليه الله وبسم الله وبسم الله قائما على وبسم الله طالب العلم وبسم الله في شهوده مجالس الذكر وحلق العلم وذلك باستحضاره الاخلاص لله عز وجل والنية مما يبدأ أن يكون في قلبي قائما على سعيه للطلب فذكرنا أن نيتك في طلبك للعلم أن ترفع عن النفس جاهزة بالله تعالى وشرعه فالنفس جاهلة بالله جاهله شرع الله تعالى كيف ترفع جهلها ترفع جهلها بحضور مجالس العلم وشهود حلق الذكر حتى تعرف الله تعالى وتعرف اسماءه وصفاته وافعاله وتدبيره وتقديره وتصريفاته أن تعلم ما يريد منك فإنه خلقك لذلك ثم ما زال قائما بموافقة الظاهر بما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من التمثل بحال أولئك الكرام من صلف الأمة عليهم رحمه الله تعالى في مجالسهم التي يذكرون الله تعالى فيها فإنه على قدر ما يقوم في الباطن والقلب من النيه الصالحة وما يتلبس به الظاهر من الهدي والأدب والسمت تتنزل الملائكه وتحفهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وتمشاهم كذلك السكينه والنقص فيما ذكرنا يعني تخلفا عن تلك الموعودات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد التفسير فاين المجلس السابق من فصل ترجم له المصنف بقوله توجيه اقوال السلف. ايه اهم الاشياء اللي هنالا استفدناها المجلس السابق عدم عدم التقديس بس كده عدم تقدير العلماء بس كده اللي استفدناه عدم التقديس العلماء هنقولنا الاصل اننا نحمل مقالات العلماء على التصويب ببقى حتى اذا ما بعد في الذهن مقالة من مقالات اهل العلم وجل العلماء تلك المقالة ماذا يعني, يعني حملوها على فهم به تكون إلى الصواب أقرب يبقى الثاني ما يسترعي ذاشه فهذا لا بأن تقال أي صائدة فأن من العلماء من يقول مقالة قد يعني تُعجم وتبعد في ذهن السامع والقال فيبقى دور التوجيه التوجيه أقوال العلماء ليس فقط في التفسير بل في كل فنون العلم الفقه وغيره وبين أن الأصل أن نصوب كلام أهل العلم لا أمكن طيب إن لم يمكن أن يصوب كلامه يبقى نستحضر الطريقه أننا نقدر كل اهل العلم وقد نقدم بعضهم على بعض ولكننا لا نقدس احدا فالعصمة لله تعالى جعلنا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإسمة الله جعلها لرسوله صلى الله وسلم. وكذلك في إجماع الأمة ومجموعها لكن أفراد الأمة مهما بلغوا من المرتبة العالية والديانة الثانية فإنهم لم يصلوا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم مما جعل الله له من العصمه فتقدير يشمل كل اهل العلم. وتقديم لا بأس به أن نقدم بعضهم على الله أما التقديم فلا يجوز لواحد منهم وإنما الإجماعين فإن لا يصمت في الإجماع قواعد التفسير بسم الله صلى الله عليه وسلم يقول المصنف حفظه الله تعالى قواعد التفسير القواعد هي الأمور الكلية المنضبطة التي يستخدمها المفسر في تفسيره ويكون استخدامه لها إما اتداء ويبني عليها فائدة في التفسير أو ترجيحا بين الاقوال ويمكن استنباط هذه القواعد من كتب التفسير وكتب اللغة والبلاغة والأصول وتنقسم هذه القواعد إلى قسمين القواعد العامة والقواعد الترجيحية وبينهما تداخل وبينهما تداخل ظاهر عند التأمل اولا القواعد العامة المراد بهذه القواعد القواعد التي يمكن أن يعملها المفسر عندما يفسر آية من القرآن فيبدو على بعض هذه القواعد أنها بمثابة الفوائد ومنها ما يكون لغويا ومنها ما يكون اصوليا ومنها ما يكون بلاغيا وسأذكر جملة منثورة من هذه القواعد من غير تبويب وترتيب نظرا لقلة ما سأذكره منها وما هي إلا أمثلة لهذه القواعد هنا نتبع أن بعض بعض القواعد التي أصل لها اهل انما سئلت مع النبي صلى الله عليه وسلم انما قد تحسنوا بذكر امثلته ركز معايا تحسنوا بذكر امثلته تعريف القاعدة قد لا يقرب القاعدة الى الاذهان بمثل ما يقرب الضرب المثلي له وقد ضرب الله لعباد الامثال فضرب المثل يقرب جدا تصوير القاعدة في ذهن الطالب مثل ذلك كما السنة الفعلية والسنة القولية عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه لما جاءه الرجل الذي سأله سأله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال صل معه فجلس الرجل يوما يشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بيان فعلي والبيان بالفعل هذله من البيان بالقول فلو قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم موقيت الصلاة كيت وكيت وكيت كما يقرأ طالب العلم في مدون الفقه فإن ذلك لا يكون ابدا كما يشهده من صلاته وفعله صلى الله عليه وسلم كذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شيء بين هذا الصحابة وقال صلوا كما رأيتم يصلي. فانه صلى الله عليه وسلم بين صفة الصلاة متنافرا لكن لا يقوم قوله في البيان كفعله أمام الصحابة رضي الله عنه فالبيان بالفعل أبلغ وضرب المثال للقاعده يشبه البيان بالفعل فاتى المصنف في شرح القواعد بالامثله وهذا الصق بالتعبد العملي والتطبيق الفعلي المشكله انه قد يحصل انفصام عند طلبه العلم بين القواعد الجامده وكيف يتعبد القلب بها قواعد التفسير اصول التفسير الترجيح بين اقوال اهل العلم قد يتحول ذلك الى قواعد جامده هذه القواعد لا يستفيد طالب العلم منها ما ينبغي ان يكون فيها من حلاوه التعبد ومزيد المعرفة بالقران والاستفادة من آيات الله تعالى وأن يجد في قلبه حب التلاوة وحب التلزل بكلام الله عز وجل وأن يجد ما أوضع الله تعالى في تلك الكلمات من الطاعات والخشية والتوكل والإنابة وغير ذلك من الأعمال فتحول هذه العلوم تتحول إلى علوم جميله زي ما الإنسان يدرس إن الفاعل مرفوع وعلمة رفع الضم وإن المفعول كيف ذهب جامده فالإبرة الآن كيف توصل بين تلك القواعد وهذه الفنون كيف توصل بينها وبين تحقق القلب بالأعمال الباطنة كيف يزيد إيمانك بتلك القواعد لأن هذا هو المقصود ليس المقصود أن تحفظ قواعدا وأن تحفظ أمثلتها وإنما المقصود أن تجد في قلبك زيادة الدين والإيمان وأن تجد في سعيك اقبالا على الله والدار الاخره لا أن تجد كما يجد طالب العلم احيانا جفاء وقسوه وجفوة وبعدا عن الأعمال بما يحفظه من المتون نظما أو نفرا هذا الذي نقول في عملية الايصال سمى الرباني سما الرباني لذلك الرباني من يربي الناس على صغار العلم قد زكمن وهذا هو المعنى المقصود وضرب المثال للقاعدة تنزل القاعدة من التجريد والتنظير كأنها مسائل الهندسة والجبر تنزلها إلى التطبيق العمل الذي يدخلها مع الايات والصور وكلمات القرآن فتنشأ تلك العلاقة التي تطرق على القلب باب العمل والديان فهنا احسن المصنف لما ضرب امثله لتلك القواعد احسن المصنف ذلك وكانت هذه هذا الذي فعل طريقه السلف فان السلف والاوائل المتقدمون من اهل العلم لم يكونوا يعتنون بتجريب القواعد قدر ايه بضعب أمثلة اهبال إنهم يشرحون يفسرون ثم يذكر واحد مساعدة على التفسير والفاهم ما يسميه المتأخر بعد ذلك قاعدة هو ما ذكرها أنها قاعدة واضحين؟ هو ما ذكرها أنها قاعدة ولكن يأتي الخلف ويأتي المتأخرون فاستفيدونا. ويستنبطون من كلام المتقدمين ما يجعلونه ويقررونه ايه قاعده هيقولن وقل بقى كده قال ابن القيم المعبود من الفاظ القران كلها انها تكون داله على جمله معان قال الشنقيطي تخرر عند العلماء ان الايه ان كانت تحتمل معاني كلها معاني قال, قال ابن القيم قال ابن القيم المعهود من حفظ الله رحمه الله تعالى إذا ذكر صحابي تتردد عنهم إذا ذكر عالم تترحم عليه قال ابن القيم رحمه الله تعالى المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معاني قال الشنقيطي رحمه الله تعالى تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح تعين حملها على الجميع تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل تحتمل معاني كلها صحيح, كلها. تحتمل معاني كلها صحيح تعين حملها على الجميع كما حققه بأدلة الشيخ صفي الدين أبو العباس بن تينية. في رسالته في علوم القرآن ما أبهم في القرآن فلا فائدة في بحثه قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله ولم يثبت في بيانها شيء فالبحث عنها لا صائل تحته ولا فائده فيه صيح هنا وذكر بعض المقالات لأهل والتي استفيدت بعد ذلك، وقرّعت على أنها قواعد. تذكر كلمات كلمات القيم حما الله تعالى المعهود من ألفاظ القرآن. يعني المعهود المعروف يعني عادة القرآن. المعهود ألفاظ القرآن. المعهود من ألفاظ القرآن كلها يعني ما أراد أن يستثنين شيئا فلا يوجد في القرآن ما يتخلف عن تلك القاعدة وذلك المعنى ما هي القاعدة أنها تكون دالة على جملة معنى يعني إذا تكلم العربي فإنه في العادة يقصد بكلامه معنى طريق. وهذا المعنى قد يكون له توابع ولوازم ولكن في الغالب ما ينتبه الإنسان المتكلم إلى تلك اللوازم خاصة إن كان الكلام كلاما مبتدا في جواب سؤال أو غريبا أنت تسأل سؤال فأجبتك أين فلان؟ قلت بالظاهر يبقى ما قصدت إلا قصدا واحدا وده اسمه القصد الأصل القصد ليه قصد أن أجيب على سؤالك فأنت سالت سؤال جاهل مستفهم يريد أن يرفع جهله يحل محل جهلي واقع الامر وانت تعرف واقع الامر اين زيد فالسؤال جاء يدل على ان السائل لا يعرف مش عارف فين زيد يبقى اراد ان يرفع جهله ليحل محل الجهل ايه العلم بواقع الامر ايه واقع الامر عندك واقع الامر زيد في الدار قد يستفاد من تلك المقالة معاني أخرى واستنباطات ولوازن لكن هل قصدتها في الغالب لا هناك مرتبة أخرى من الكلام والمتكلمين فوق ذلك من البلاغة والفصاحة وأنهم يقولون يريدون قصدا اصليا ويريدون كذلك ينتبهون في كلماتهم الى مقاصد تبعية ثانوية مما قد يسمى باللازم او غيرها هذا تقول؟ يعني انت تقصد كيف نعم اقصد يعني يلزمك القول بكذا كذا اه يلزمني وانا التزم به وهذا عادة لا يكون في جواب سؤال في كلام مبتدا مباشر لا كن عادة في التصنيف في النظر في الامور اللي عايزه ايه يعني ان تستوي على سوقها اما كلام الله سبحانه وتعالى فان الكلمه تحمل معان شده نعم هناك معنى أصلي في معاني اصلي في معاني أصلي يعني إذا قال الله تعالى إذا قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إيه المعنى الأصلي؟ أنه يأمر المسلمين لأن يتجنبوا كثيرا من الظن يبقى أنت معرك إن أنت تعرف يعني الظن وأن أكثر الظن تجتنب ثم علل ذلك فقال سبحانه إن بعض الظن يسمى وإنها عند الأصليين تفيد العلية يعني أراد أن يقول اجتنبوا كثيرا من الظلم لأن بعض ذلك الظلم اسم هذا هو المعنى الأصلي أنا آتي بها أتدبر الآن أكد فيها معاني أخرى يعني معنى كذا أن بعض الظلم ليس بإثم صحيح هذا يقدم لو واحد متكلم عادي كده ممكن ما يلزامه قل له أنا ما أصدتش كده لا يزيل القرآن إذا صح اللزوم طريقة اللزوم صح اللازم فإذا كان طريقة في الزام يجب أن أسأل معنا كده إن بعض الظن إذ فالعلماء يقولوا لو بعض الظن إذ يبقى البعض الآخر إيه ليس بهذ ده صحيح أصحيح فهل هذا يلزم؟ هذا يلزم يعني هذا اجتبر حكم؟, حكم ومع ذلك ممكن استفد نقطة اخرى ان اجتناب الزغل واجتناب الشبهات امر مطلوب في الجملة وإلا فلما امر الله تعالى باجتنبك كثيرا من الظن لم يكن اجتنب بعض الظن الذي وإذ بل قال لك اجتنب ومعنى الاجتناب ان تعطيه ايه جانبك يعني اذا تعطيه جانبك يبقى الا تتقاطع معه في شيء يحفظش تلاكس تماس ده معنى الاجتناب كما قال الله وزعال واجتنبه الرجس اجتنبه مش معناه لا لا تقع في الرجل. لا ده أتاك من مرحلة بعيدة أبعد فكأنه جعل بيننا بينك وبين ذلك المحرم حماية وحراسة فقال لا تدخل هذه المنطقة ده معنى التقوى صحيح ثم قال اجتنبوا كثيرا لم يقل اجتنبوا. اجتنبوا بعض الاسم بعض الظن ولم يقل اجتنب ذلك الذي هو اسم من الظن بل قال اجتنب كثيرا من الظن وكأنه أراد أن تجتنب ما تظن أنه اسم، وما لا تظن كذلك أنه اسم، فإنك إذا اجتنبت ما ظننت كونه إثما وما لم تظن احتضت لأمرك واستبرات لبينك صح فانت استفدت مع المعنى الاصلي الذي فهمه كل الناس لكن استفاد بعضهم بما اوتي من الاله والفهم استفاد معاني اخرى هذا هو المقصود من كلام لمابن القيم أن الفاظ القرآن لا تعطيك معنى واحدا وانما تعطيك جملة من المعاني نعم هي مرتبه في معنى اصلي وفي معاني ايه تبعيه وده اللي بيقوله علماء البلاغه من البيان يقولون ان في مقصد المتكلم الاصلي مقصد ايه ثانوي او تبع معايا يا ثانوي بالنسبه الى زي ما يقول ايه هذه من زائده هي زائده دي زائدة, زائدة لكن كده اصطلح تسمى كده لكن هذا بالنسبة إلينا بالنسبة لعلومنا نحن نسمينا كذا لكن هي ثانويه ثانويه زانة زانة فائت على كذا ازاي أدرأ أنا أقولها هذا. لكن المقصود أن المعنى الأصل الذي يشترك في فهمه أغلب السامعين هو كذا صح زي ما تيجي اقيم الصلاة اقيم الصلاة دي عايزه إشكال عايزه اله عشان تفهم أقيموا الصلاة وربنا أراد منا أن نقيم الصلاة لكن يجي واحد يقول بالاقامه يعني الإقامة وكأنه شبه الصلاه للبناء فيقول أنت تحب تبني تعمل إيه تعالي بعدك مقدمات وبعدين يعني شبهها بعمليه البناء فاستحضر عمليه البناء هذا أمر قد يبعد عن كثير من السامعين يعني بازي الرأي صحيح كذا فده المقصود جي المعاني الأخرى يعني التي لا يشترك فيها عامة الشنقطي رحمه الله العزامة القرآني رحمه الله تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معانيا كلها صحيح يعني كل هذه المعاني صحيح تعين حملها على الجميع كما حققه بأدلة الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى رسالته في علوم القرآن تحتمل معاني في فرق هناك فرق بين مقالة المبنى القيم وهذه المقاله ايه فرق فرق لطيف مبنى القيم قال أن اللغض الواحد الجملة تدل على جملة من المعاني هذا من دركة القرآن فهو أنه ليس ككلام المخلوقين انه كلام الخالق والإمام الشنقيزي عليه رحمة الله تعالى محمد الأمين قال أن الآية قد تحتمل أكثر من معنى يعني ايه ده؟ اذا مشهر بانك لا تستطيع ان تقول ان كل المعاني دي مع بعض القصد الاصلي بل يمكن يحتمل ان يكون القصد الاصلي كيد او يحتمل القصد الاصلي كيد او يحتمل القصد الاصلي كده فهنا قال انه تقرر عند العلماء إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح تعين حملوها على الجميع لكن ذات حقيقة بشرط ان يصح وان يسلم ذلك الحبل لأن من الممكن كما في بعض الفاظ الاضداد في القرآن وقد ذكرنا ذلك من قبل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء القرأة هو إما طوف إما تحتمل هذا وتحتمل ذلك وهذا في القصد الأصلي نعم في القصد الأصلي هو المعنى المتبادى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار أو يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات أفهم اني ينطاشا في اثنين لان هذا تصل عليه حكم يخالف الحكم الاخر يبقى لابد من الترجيح يبقى ان كانت المعاني يمكن ان يحمل الموضع عليها جميعا تعين ذلك لكن لم يمكن انت تعرضت يبقى فما يصح يبقى لابد من الترجيح لازم يتعين عندي ليه الترجيح صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم اخواننا فهنا هذا مشروط بكونه يسلم ويصح معه الجمع هذا الحمد لكن ان لم يسلم لا يصح معايا اخوانا زي فيه في قول الله وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب هو كثير من الناس وكثير حق عليه عذاك صح كده؟ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب أن هذا الموضع اسند الله تعالى فعل السجود إلى مختلفات المتباينات في هيئة فسجود الشمس يختلف عن سجود الجبل يختلف عن سجود الشجر يختلف عن سجود الناس صحيح؟ هناك اختلاف ولذلك في مهل حمل السجود هذه الكائنات وذلك المخلوقات على معاني التسبيح على أمر لا ندركه أما السجود الذي ندركه فيقولونه سجود حقيقي فجعلوا في المسألة سجودا حقيقيا وسجودا غير حقيقي سجود معناوي لا ندرك كونها كما قال الله تعالى من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبحا نحن لا ندرك كنها ذلك ولكن أسند الله تعالى فعل السجود إلى كل هؤلاء فجعله واحدا وكأن الآية تقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس هذا سجود يختلف عن السجود الذي سياتي من المكلفين هذا سجود اضطراره إجبار الاختيار به أما السجود الذي هو تكليفي فيه اختيار فلا يكون إلا من وكثير من الناس بدليل وكثير حق عليه فالعذا صحي كده؟ مظبوط؟ يبقى عندي حملت الكلمة الوحده على معنيات ونبت لي من ذلك ما ينفعش تحملها على معنى واحد على المعنى الحقيقي وعلى المعنى غير الحقيقي وبهذه الايه استدل الامام الشافعي في مذابذ في اصولها على هذا المعنى وان المشترك اللفظي يحمل على معنييه ان امكن اما ان لم يمكن كما قلنا في فلا بد من الترجيح واضح يا اخوانا وكثير من الناس وكثير حق عليه وفي برضو هنا برضو نكته لطيفه ان كثير لا تعني الاكثر كثير لا تعني الاكثر لان كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فلو كانت كثير الاولى الاكثر يبقى كثير الثانيه ما تجيش كده نعم الكلام الأول أبعد كلام الإمام بالطيم وهو المعهود من الفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معاش ما تكتفيش بإيه نعم صحيح ممكن تدخل فيه لكن الثاني اللي ما يدخل فيه كلام الإمام العلامة الشنطدة رحمه الله تعالى يدخل فيه ما أبهم في القرآن فلا فائدة في بحث وذكر كلام العلامة الشنقضي كذلك في القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها, لم, يبينها لم يبينها الله لنا ولا رسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في بآله شيء والبحث عنها لا طائلة تحتها ولا فائدة فيه نعم كنوع الشجرة التي أكل منها آدم كذا معروف ومعلوم واضح ولكن كي تفهموين أمرا أخر أنه ما اسقط من العبارة ما حذف واختصر واختزل من العبارة القرآنية كأنه فيه علم معاي اخواننا ركزوا في الموضوع من بركة القرآن أن مواضع الحذف فيه فيها فائدة فإنه لا يحذف إلا لفائدة فلو وجدت السياق فجأة في سقط السقط دعا تتفاهمك فترجع تجد ان في حز في اختصار فإذا تجد ان في فائدة منها أنه يريد أن يقول لك لا فائدة تحت هذا لو ذكر فلا تشغل بالك به فإنه لم يردت بالله عز وجل عليه ديانة لا علما ولا عملا فلا يذكره معها يا قولنا معها في دي واحيانا يكون الحلف وعدم ذكر مسألة ما او خضية ما أو عبارة ما للدلالة على أن مثلها لا يذكر فحذفوها أثباتوا من ذكرها يعني إيه؟ يعني لو ذكرات كانت كانت قلت قيمتها زي ما يقول الناس دلوقتي دي بتمطر شوف فكها كده دي بتمطر فين الكنش؟ تمطر فين الفاعل مش موجود؟ مش موجود مش مذكور صح كده ولكنه ايه ها ومشار إليه مشار إليه لو مشار إليه في العبارة يبقى في احتمال أن السامع لا يعرفها, لا يعرفها لا يعرف الفعل لكن إذا سكت عنه وحذفه وأشار إليه في الذين وكأنه يقول كل تلك الأذان تعرفه فبقى أثبت ولا بش أثبت يبقى الناس عارفة كلها إيه اللي بتمطر. لو جيل واحدين دي بالسماء دي بتمطر ده أضعف من لو قاضي بتمطر صحيح جدا مظبوط ولا مش مظبوط كما في قول الله تعالى هذا كثير ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى من لله الأمر والميع لين هنا الجواب بالإبارة الشطر الأول مذكور الشطر الثاني مش مذكور هو مفقود في الخط لكنه معبود في الذهن صحيح كده وأحيانا لما تيجي خلي بالك القرآن نزل بلسان عربي المبين واحنا مش مدركين هذا المعنى ونحمل القرآن على معهود لساننا ونحن نبدأ عربي العربي يستفزه ويستحصه هذه البلاغات وذهي الأنواع من, من البيان فلما يسمع كده بيستفزه للفهم أكتر ما تيجي تقوله معايا يا أخواننا أثبت في ذهن السامع العربي من غيره من لو ذكر ولو أن قرآنا سيرت بإلتبال أو قطعت بإلأرض أو كل ما به الموتى إيه المنتظر؟ هكذا كان هذا القرآن؟ صحيح إذا؟ هكذا كان هذا القرآن في ذيره؟ يعني إذا أردتم بما تطلبون من الآيات ان أبلها بيقول إيه؟ بيقول إيه أبلها؟ يقول لو انزل أنزل عليه آية من رب مضبوط حتى تطلبون آية كما قال الله تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم حين نفس الكلام العره يلمس يسمع كذا ولو أن قرآنا انتم تطلبونه تسيروا يعني لو أنكم تطلبون آية ولتكن تلك الآية قرآنا يتلى يسير به الجبال ويقطع به الأرض ويكلم به الموتى لكان هذا القرآن ولكنكم لا تؤمنون فالمسألة ليست في القرآن فإن الظالمين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين باياتنا يجحدون لا يكذبون وإنما يجحدون يعني يعرفون وينكرون واضح المسألة؟ م? هذا أقوى أبلا في التبكيت والتشنيع في ذهن السامع العربي مين هو الجواب الجوانب؟ نحن يبقى نحس في, في المعمولات زي تذكرون في الصيام في شرح حيثة الصيام لما قلنا إيه؟ كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنتقون إيه؟ في محذوف لنا لنا محذوف انا اتقي شيئا اي شيء متروك لو ذكر لحصر في ذلك المذكور فالمذكور محصور لكنه لما حذفه وسع من دائرته فصار اعام من ذكره فانك لو قلت لعلكم تتقون النار لعلك لا تستحضر بذلك نوعا من الوقاية من الأمراض لا تدخل في حتى الوقاية من الأمراض وكيف تزود بالنفس من المرضولات والطبع السقيمة وغيرها كل ذلك لعلكم تتقون ما لكم الله تعالى لكم تتقون النار يوم القيامة وهكذا كل ذلك بهذا الحذف لأنه أفاد العموم أفاد العموم منها كذلك إنما الخمر والمايسر والأنصاب والأزلام رذى من عمل شيطان فجتنبوا فجتنبوا إيه؟ جتنبوا إيه؟ الاستناد الاستناد لا بد يجتنب شيء؟ شو المقصود؟ فجتنبوا في ذاته لأن الزواج دي مش مجال زواج لأن المقصود فعله عرف صح كده. فتدفعله يعني الميسر مش المقصود فجتنيبو الميصير يعني الحجارة أو الخشب أو مش مقصود كده مقصود اجتنيبو فعل الميسر فحذف المعمول دل على العموم في الاجتناب وهذا من أدلة آل العيل على عدم جواز تعاطي الخاط في أي شيء. مما يتعلق بالمكلف يعني فتعش تدهن به مثلا مدهوش الشرب موصح الشرب داخل دخولا اوليا لكن لما نفل هذا المعمول ده على العموم يعني فاجتنبوا يعني الشرابة واجتنبوا شراءة واجتنبوا باعة واجتنبوا صناعة واجتنبوا الادهان به واجتنبوا الهديه به وكل ما يمكن ان يدخل يا أخي، ما يا أخوتنا صلّيتم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اللي لا يذكر في القرآن أشياء كثيرة بين الله ورسول صلى الله عليه وسلم ولم يسولف بينها شيئاً والبحث عنه لا لضائع لنا. اللي ذكرناه عام من ذا في أشياء لم تذكر يعني لم ينص عليها ولكنها مذكورة في الزيء، مشرد إليها في الزيء، محذوفة في الخط والكتابة. لكنها في الحقيقه منصوص عليها صح كده وفيها افادات اشاد في البيان مما لو كانت قد ذكرت خطا معايا يا اخونا تعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي اشياء حسبوها تقول لا تتعنى ما بتشغلش زي قصص زي زي سوره يوسف وهي اكثر اطول سوره قصة قصة مزبوط. وفيها من الحذف ما صار علامة عليها في حذف كثير جدا جدا جدا وفي بلاغة عظيمة في رواية تلك القصة لكن من دلالات الحذف في كثير من عناصر قصة يوسف ما تجبرش نفسك ها تعامل معنا لا نفسك عشان مش مقصد حكايه حكاية حكاية وهي مش رواية عشان تتسلى بيها لا لذلك في تامة سورة قال ايه ربنا قد كان في استقصصهم عبرا وقال ايه ما كان حديثا يفترى، ليس حديثا يفتراه كما يفتري الوئيون والقصاص لا لذلك المذكور لابد أن يقرسع ليه أعمال نعم إذا عرف تفسير القرآن من جهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده قول الصحابة مقدم على غيرهم في التفسير ان كان ظاهر السياق لا يدل عليه لأنهم تعلموا بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمنوا واستكبرتم قال مسروخ والله ما نذر قال مسروق رحمه الله تعالى والله ما نذر قال مسروخ رحمه الله تعالى غير أن الأقدار قد غرّضت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك عني به عبد الله بن سلام عليه أكثر أهل التأويل وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن السبب الذي نزل فيه وما أريد به فتأويل الكلام إذا كان ذلك كذلك وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله يعني على مثل القرآن وهو التوراة وذلك شهادته أن محمدا مكتوب في التوراة مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي ايوه نعم شوف هذا توجيه يعني هو قال إيه قال إيه قال الإمام التبري قال قول مسروق أليق بسياق العبارة ولكن المقدم المرجح هو ما فسره به الصحابة ليه لأنهم اعلم وأدرى لأنهم الذي يشتذكرون قاعدة قاعده متينة مهمة جدا في ذلك المعنى وأن الذي بيننا وبين غيرنا الصحابة وإذا نقضت مرتبة الصحابة ما فيش فرق بيننا وبين غيرنا كل كتب أهل الكتاب كل كتب أهل الكتاب كل أي كتاب انما اتاهم زيادة الشك والوهم والظن وغير ذلك فلي الذين كتبوا ثم نقلوا لم يعايشوا نزولا ولم يكونوا عناصر هذه الايات صح اما القران والسنه فالذين حفظوها ونقلوها وعلموها هم من انزلت عليهم وفيهم وبسببهم وكانوا عناصرها يعني صاحب القصه هو اللي رواه يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول الشاهد عبد الله بن سلام في اي في بقى عن اخر ولذلك في حاجات بيدخل دائما كده كده عشان نوضح نسري الاله والتفكير لذلك من المستفشع البعيد جدا القول بعدم طلاق الحياة طب ليه ليه لأن صاحب القصة الوحيدة الذي حصل زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عمر وقد ثبت عنه أنه عدها تطليقا ثم ماذا يعني وبعدين من اتى اي اسم احبته بعد كده هو ولا ابن عمر علشانه صحابي كفايه دي ولا مش كفايه فما البال وهو صاحب القصة يبقى مين اعلم بيها يبقى تماما قصة الطلاق الحائط زي اللي بنقوله دلوقتي فاذا سلمنا في هذا نبدا ان نسلم في ذي القضية إن يكون السياق مسروق رأى المسألة من السياق صح جرام جميل لكن لما يوم أسعد ابن هبي وقاص وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين فلو من كمان وعبد الله بن سلام هو يقول الشاهد أنا نيجي نقول من زي مسروق أولى بذلك أولى بذلك وقال بالسياق السياق سياقه يبتاني كذبا خلاص لخلص الموضوع انتهى أبدا نفس الكلام هنا إذا ثبت عن ابن عمر صاحب القصة الوحيدة التي حصلت في طلاق الحائط أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسبها قلقة إذا نأتي بعد كده نصد فيها خلاف وجد. نعم حصل خلاف ظهور مأجور لكن خطا ثم ماذا ويعني ما يخطئ <تصفيق> مش العلماء ممكن يخطئه إذا جساد الحاكم فاصاب فلو أجرات واذا اجتاز الحاكم فاخطا لو اجر فلا باس من ذلك أخطأ شيخ الاسلام ولا ابن عمر صحيح كده خصوصا ابن عمر هو صاحب القضيه فهل جدا ان يكون واحدين ايه قضيلي ايه قضيله عمل فعله من النبي صلى الله عليه وسلم فيها له تخيل انت تيجي للشيخ ولا تيجي كذا هتحس ان هي ده مش هتنساها صح ولا مش صح, صح. صح وكان سبب المشكلة انه افتقد انه ما راجعش النبي صلى الله عليه وسلم يروح ما لاقيش النبي في حسابها بطريقه ولا مش بطريقه يعني هذا اقعد جد في قرائن تؤكد وتجعله مقتضيا ان طلاق الحاقد الذي حصل من ابن عمر ايه وقع وذلك هذا هو الصواب وغيره قول شاذ فطلاق الحائض واقع مع إذن الموقع إن كان يعلم ذلك إن إيه اللي دخلنا هنا آه نعم يبقى عبد الله بن سلام إحنا كنا بنقول نقول إن الصحابة مرتبة الصحابة دي هذا هو التوثيق ايه فيه ما هو احنا هو يوجه بقى هو قام الامام الطبري بعمليه التوجيه طيب إزاي السياق إيه اللي من العلماء من يقول قال لبالك ان من الممكن جزء ان تكون الصوره مكية وآيات منها ايه والعكس صح ومن الممكن جزء ان تكون الصوره مكية ونزلت الآية مكررة مرتين مش ممكن مش لابد من ايه؟ مش ناز ممكن اجتهاب لا اشكال فما هو صورة قالوا انها نزلت اكثر من مرة ليه اجتهابا ما تصوروا الصلاة بطاير الفاتحة وكانت في صلاة في مكة صح كده؟ فازعي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بقى نزلت مرتين مزبوط؟ وقد تأتي سورة الجمعة سورة الجمعة نزلت امتى ماذا دي مدنية مدنية ولا مدكية مدنية تحبو سورة الجمعة وقيمت امتى في المدينة لا نزلت في المرحلة المدكية وقيمت في المرحلة المدكية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقامها في مكه ولكنها اقيمت وهو في مكه في مصعب وحديث بعض الانصار اقاموا صلاه الصلاه عباده سعد بن عباده فاقيمت صلاه الجمعه في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر اليها يبقى معنا كده السمع ان اقيمت صلاه الجمعة في المرحلة المكية مش مرحومة دي المرحلة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح دي مضبوط يبقى المفترض ان صورة الجمعة تكون نزل في مكة علشان نفهم ان نترسل لا يبقى هنا في, في ان تأخر نزول الآية على سبب فأنواع أنواع نزول القران في انواع متبينة جدا جدا والعلماء توسعوا فيه ولا اشكال فيه ونزلت اكثر من مره نزلت اكثر من مره وممكن سبب واحد ينزل اكثر من ايه زي الايات بتاعت وصينا الانسان بوالديه نزلت فيه سعد النبي والقصت نزلت ايات في القرآن كذلك اللعان نزلت عكس القضية آية واحدة أو آية واحدة في حادثتين صليتهم مع نبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فهنا هذا توجيه فهم يا دكتور هذا توجيه في توجيه آخر يقول بقى الطبري يقول إيه تتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك يعني إيه العباره دي يعني توجيه أو تفسير قول الله تعالى إذا كان ذلك كذلك يعني إذا علمت أننا قدمنا مقالة الصحابة على قول مسروق يبقى يظل الإشكال اللي استشكل ده طب إزاي الايه الآية مدنيه مدنية مكيه فبيقدر يؤكد. بيقول إيه بعد دلوقتي وشاهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثل يعني على مثل هذا القرآن. ما هو التوراة؟ وذلك شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب في الطورات أنه نبي تجده اليهود مكتوبا عندهم في الطورات كما ومكتوب في القرآن أنه نبي وكأن ذلك إرهاص وكأن ذلك إرهاص ومقدمة وبسرى بين يدي شاهد سيأتي من بني إسرائيل ثم خص ونص عليه لما اسلم مش ممكن التوجيه بقى كده ها مضبوط اتأكد بقى انا فينراجع اسقاء نوف على اعراضه فكان في اسئله في الدرس خاشيه يا استاذ يا فارس ده خلاص كله مفهوم انا ليس يا اخوان السؤال يبقى مكتوبا عشان الناس تستانيه تسمع تسمع السؤال كيف عليهم الصحابة صدات الجمعة في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجم هذا دليل على أن صلاة الجمعة لم تجب بقول الله تعالى يا للذين أمنوا ها؟ إذا ندعي للصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وزر الله لم تجب لك ونما وجبت قبلها من السنة واضح ونما وجبت من السنة وتأكدت الإيه؟ كما في التيمم كما في اليوظو في آية التيمم من سورة المائدة تقول ايه يا فبدايتها يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجواكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لا هو كان الصحابة بطردوش سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا في الأحكام سورة متأخرة جاء فيها ذكر الرضوء، جاء تأكيدا وتقريرا وتكرارا لكن لم يقصد به انشاء او أو لان لأن الصحابة يقينا كانوا يتضعونها كذا واضح معايا فيبقى فيه أحكام جاءت لتقرر وتؤكد لا لتبتدئ وتنشي في آياتي النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لابن عمر رضي الضوان يرجع حتى تظهر ثلاثة مرات في كتاب العدة يعني يعني يعني يعني يعني هو معطرض طب دينا على السؤال معطرض على طريقة السؤال واللي كاتب في الحقيقة كاتب كل أخطاء لغوية كل أخطاء لغوية تدل أنه ليس أهلاً لهذه المسائل الحقيقة والأسف الشديد والله يقول نها تؤسف متحزن إن صار في جيل خرج كده جيل جريء على الفتر تريء على الفتر في الطلاب أشياء انت, أنت تحرم وتحل فروجا وهذه من الأمور المعظمة نقول المعظمة جزي أتصور واحد فاهم في المسألة ونقشه فيها هو مش عارف يكتب حتى يكتب عربي ثابت عن ابن عمر المنطوق مقدم على المفهوم لكان ابن عمر رضي الله عنه جئ وقال أنا حسبتها طرق بالبلد من آخر كده إيه وهل كذا لما سألوه قال حسبت حوس بثوار حوس بتطبيق أنا أتكلم وليه واللي أنت بنعيش فيه أما إذا كانت مسألة في مقعد بعض العلماء من المتاخرين رحمه الله تعالى في هذه المسألة ترى يبقى لكن المناقشة العلمية غير للاستفادة تلقشها العلمية انا شايف ان هذا السؤال لا يدل عليه ماشي يا شيخواننا ليه احنا اشترافنا شيخ قاعدين وراء لاعب قاعد ميدال ذريك له وبص انا ما من نستهدش منكم انتم ماش دورك لكم في الشيخ صحيح المشترك اللفظي هي كلمة وضع في العربية لمعنى متضادين او لأكثر من معنى غير متضاد فاذا كان متضادين طب هتحمله من الله على بعض ما هي معنى الآية محمول على معنى الكلمة فالكلمة في العربية يعني الطوف أو يعني شالحيط انت هترجح ازاي هتحمله على ايه ما ينفعش الاثنين سوا ينفع وينفعش يقين لكن ممكن ينفع في مواضع زي والليلي إذا أعطعز أعطعز أقبل وأدبر وبالتالي ينفع تسعيش كده ينفع في حروف برضو مينفعش فيها زي المثال اللي أقلب بالظبط في الآية بتاعت بتاعت والمطلقات تربصنا بانفسنا ثلاثه ثلاثة قروب الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاء وإلفاء هنا نوع وإلفاء ها؟